أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنابه خداي بخشندو مهربان ألف لام تلك آيات الكتاب و مبين <تصفيق> نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانه هیچ کزدانی دانیابو پیتانا کتبه چی احوا بیوینت دابنید. براده یک حتی اگر همو گرویاد و پری کببنه و با او مبسته بگمان ناتوانه. هر وحاد چنده ها نهینی تریشی تده زانکان چی دواون هنده چی شنو تویانه هر خدا خوی زانه یه به او پیتانه. او آتاني لم سورة دا هاتوا سن آيات يچي او قرآن رونو آشق رايا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اواني كبابا وربون لآيين دي چنزيگ دا آوات اخواز مسلمان بونايا خوزقا ايمان دار بونايا درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ای محمد ای ایماندار جاره وازیان لبهن باب خونو رابیرنو هیوو او آواتیان سرگرمو بی آگایان بکات سرانجام خویان دبین نوچیان بسردهیت وما اهلکنا من قریت ایلا ولها کتاب معلوم هیچ شارو شاروز که یک منویران نکرد و کلوکات دا نامو کتبی چی دیاری کراوی نبو بیت ما تسبق من امه اجلها وما يتاخرون هيس ملتو گالیک پیشکاتی دیاری کراوی لنا او بردنی خوینا کویتو هر چیز دواش ناکویت وقالوا يا ايها الذين انزل عليه الذكر انك لمجنون خدا نننسان بغالتو به پیغمبریان دوود ايو سيك قرآن الداب زندره وتسر بيغمان توشيتي. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين اوه بوشي فرشتت بو نهنين اگر تو لدستي راس گوانيد تا شایتي لس الراستي تو بدن ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذامضرين. خداي <تصفيق> كوراش بوبار پرزان ويان دفر ميت. اما فريشت تنها بوتشسبان دني حقو پش جيري الراست بيت. او كاتش كدا بازين. خدا نناسان مولد نادرینو لنا ودبرین. إنا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون. براسي هرئمة قرآن ما ندا بزندو بجمعان هرئمة مش باريز قاري دكينو نايالين دستي خيانة كار هد زور الدست يشيتير بخاتو هم هوليك بود اسكاري كردني نزوكا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. سوین به خدا برسی پیغمبران من پیش تو روان کرد و بو ملتانی پیشو و رسول الا کانوا به یستهزئون خدا نانسان هیچ پیغمبرچان بو نهات و گالتیان بیان کرد به كذلك نسفوه فی قلوب المجرمین أبو الشيوية أما قرآن دين بجوية ودلي تاوان باران و تاوان كاران تا بالقبيد لسريان لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لكاتيك دا باوري پيناهن نو هر لسر برنامه پيشينان درون. ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون او بابا ورنا اجر دروا زيك مان لااسمان وابو بكر نايتو واتايا هرب كونو تيقرب نهني دروس كراواني اما ببينن هرب ورنا لقالوا ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون من لكراوا یا خود امكسانشی جادو ولقد جعلنا في السماء وزيناها للناظرين سوين بخدا براسی امن لاقسمان تن خلقی چی جورمان بدهی هناو، با استرکانو رازان دو ما نتوه، با آوانی کبوردی تما تا جوری د صلاتی پروتگاریان با درب کویت. وحفظناها من كل شيطان الرجيم، الا من استرق السمع، فاتبعه شهاب مبين. هر واحا پارستمان لپیلانود از دریجی همه شیطانه چه ردم کراو نفرین لکراو، مگر شیطان یکباره ببته او به هوا له بزن تو بیدزد، او ساخیرا پارچه آجریچی آشکری بوده کشی تو تفرود نی دکات. و الأرض مددناها و فيها رواصي و فيها من كل شيء موزون زویش مان راخستوه، چیا و چیا و کان من لسر داناوه، لهمو زور الروکو برو بوم یک من تیای دار رواندوه، بشی ویگ ریکو پیکو پیوستو دیاری کروه. و جعلنا لکم فیها معایش و لستم له برازقین. لسر زویش دا بجیوی روشان من و دابین کردوه، اروها بو اوانشی که ایو ناتوانن روزیان بو دابین بکن، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ هيدش تيغنية لبهرو نازو نعمتكان كَغَنْجِنَكَانِ إِلَّا إِيَمَنَّ بَيَتُو إِيَمَنَّا إِبَخْشِينَ بَأَنْدَازِي ديارِ كَرَو لَكَاتِي لبهر دانبت وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ يَجْيَقْ <تصفيق> لَبَخْشَ شَكَانِي خُدَاءَ وَيَا امشنا باما ناردوك دارو اروها باران من لاسمان و باران او او ای ایوی پیتی راو دکین سر رای کشتو کالو زندوران بی اوی ایوها او آوانتان او او او او زخیره کرده بید ایمال جرزویده بو من دابین کردون بهوی کانی یا خود بیروا دستان دکوید و اینا لنحن و نمیت و نحن الوارثون براسی هر ایمش جیان دبخشین و مردنیش پیش دهینین سر انجام هر ایمش خاونی همو جیهانین وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ سوين بخدا بيگمان ايم آگادارين لپیشناني ايوه هلوها آگادارين لنا وكاني داها توش وَإِنَّ رَبَّكَ هو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ براستي پر تو هر خوية هموان كودكاتوو بيقوان هر او زات الدانا و زانايا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون سوين بخودا، اما سترتا انسان مان لقرأيشي وشك دروس كرت كپشتر قرأيشي رجباو تر شاوبو والجان بَرِيشْمَانَ بِيَشْتَرْ لَأَغْرِيَ شِبَابِيَنَّ دُرُوسَكَتْ كَبَوْرَدِ لَكُنَّكَ أَنْدَى تَيَدَ بَرِيدٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني خالق بشرا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّةٍ كاتيك من جارك في عشر كانيهوت براسي من دروس كاري بشريكم لقرية وشك كفيش ترقرية رجباو تر شاوبو فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعو له ساجدين جاكاتيك ريكو فيكو تواهم كرد لو روح التايبتي كمن بديهنري أوهم پهم بخشي او هم تان کرنوشی ببرن کرنوشی رئزو بفرمانی خدا. فسجد الملائكة كلهم اجمعون. اینجا فرشتهان فرمانی پروژگاریان بجیهن او هم میان بگشتی کرنوشی رئزیان برد. الا ابليس ابا اي يكون مع الساجدين. جعل إبليس شيطاني جورا سربي أتيكَرت كلاجَل كرنوش براندَابيت. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أو سأ خدا فرمي أي إبليس او بور جل كرنوش براندانيت. قال لم أكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمّم سنون شيطان لولام داوتي من اواندن نزمو بطوغ نبوم کرنوش برن بو بشاريكتو دروس تكرد والا قريشي وشك كا پيش تل قريشي رجباو ترشاو بوا قال تخرج منها فإنك رجيم خدا فرموي چنك لفرماني من سر پيشت کرد دبيد لمشوانا نمينيت كابهشتا يا آسمان كواتا در صوليرا چنك براسي تو نفرين لكراويت وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ براستي النفرين خدات بردوام للسرحتا روجي دوائي قال رب فأضرني إلى يوم يبعثون شيطان وتي بروارد جارا مولتم بدأتها أو روجي هم قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إبليس ببغز كين وحساد تووتي پروردگارم ما دام به هم انسان و من سر کرد شرط بد لزویده هم گناه ولادان او تا ونی چن للا جوان و شیرن بکمو هر همیان سر لشی واو سرگردان بکم الا عبادك منهم المخلصین پختو دل سوزکانی خود نبت چون کذلیان بابا ور بتو یادی تو او دانا هولو کوشی من بو ویل کردنیان ناکاما قال هذا صراط علي مستقيم خداي جوره فرموي اوري جوري بازي شي الراس دروستا هربولاي من ديتو هر من تشا ودي ريدكم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين براستي بندا شاكو باكاني باكا من بتوفريو نادرن تو هيج د صلاتك بسرياندا جگلواني كشفان تكوتون لسركش وان جهن لموعدهم اجمعين زخيش هرهمو أوانا بقشتي. لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم حوض دروازه گوريه هر دروازه ششي تن درگاو تن بشيكا كدستي دوزخيان بجويري تاوان و گناهيان را پیج دکرين بو ناوي إن المتقين في جنت وعيون لولا شوا براستی خدا ناسو پارس کاران لناو باخا کاني بهش تو کانيا و سازگار دان ادخلوها بسلام آمينين ثم يقولوا <تصفيق> تريد فرمون بچنا ناوي بسلامتيو سلامتان لسر بيت جاني پر لآسو تدا سر ولزعنا ما في صدورهم من غل إقوانا على سرر متقابلين <تصفيق> لكاتك دا هرچي كينو بغزا لدلو درونيان درمان چشاو او بختوران برای یکترنو ترنو لسر کرسی و قنف رازا و کان لبرامبر یک و دانشتون لبا یک گیش نویه چی پرسوز و خوشویستی تماشا یک تردکنو سلام لیکتر دکنو سپاس و ستایشی دکن لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین هیچ جور به ناخوشیو و به زاری و نخوشی و پست چاریان هيتش كات اوان لو نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم أي پیغمبر حوال بدا باباندا كانم كهر من براستي يا بوردي مهربانم بوبا ورداران وان عذابي هو العذاب الاليم بيغمان هرساو توالي منيش سساو آزاري چي زور بإشا آمادم کردو ابو بباورو سر کشو ياخي اکان ونبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون اروها حواليا بدار درباري میوان اکاني إبراهيم كاتية كتوب رخويا انكر بمال داوتيا صلاو ابراهيم دوائي والامدان وإصلاح وكيان وطي اي وچيان براستي احمل لتان ترسي قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم فريشتا كان وطيان ما ترسا احمل خدا والروان كرابينو بغمان احمل مجدي لدا يكبوني كريا چي زور زانات قال ابشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون إبراهيم وتي أيام مش دم ددنة لك هاتك داك كأوابيري ياخي ياجرتوم جابتين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فريج برازتیم مجدد دینه کواعت النکید لو کسان بید ک نامیادن لبخش شکانی خدا. قال ومن می من رحمت ربه الا الضالون. ابراهیم تی آیات شنا امید دبید لرحمت و بخشش شکانی پروضرگاری مگر کسان ک جمر سرگردانن. قال فما خطبكم ايها المرسلون ان جا دواي اوي دلني ابو لان اي فريشتا نر تكاري شي جرينتان بدستويا جالا مجديا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين فريشتا كان وثيان برستي ايمن نر دراوين بوسر قومه زي شي بار إلا آل لوت إننا لمنجوهم أجمعين بلام وادي لوط هم ميان الرزقاردكين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين جغل وسركي. سركي براسي بريار مانداوا. داوا أويش لريزي تياس وكان دا بمينتوا تنك بيبا ورا فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ انجدوي اي ابراهيم برو شاركي لوط رويشتن كاتيك او فرستاد انا هاتنا نا وخانه وادي لوط بيوتن داوي لي قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون دوائي اوه فرشتاكان خوياان پناسان دوتيان دلد هيتش نكات بلكو يما هاتوين بولايتو بو اوه اوه رشان اي تودد کردو او بير روشتان اقمانيان ليدا کرد بيهنين دي امرو اي تربو برپا کردني او راستي اهاتوينو بيه اقمان راستيش فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَمْضُ وَمْضُ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ بشيه چی شو خوتو خانوادهت درچنو تو دوائن بکوا با هیچ کام تان آور نداتوا برون برو اوشوینهی کفرمان تان پیدا درهت وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ إِمَنِّي قَامَ النَّارد بولايلوتو أوسا زانيان ب ميوانا برزكان هاتن بقر موغالو ومجدينا بوختيان ب 3 ددا قال انها اولئك ضيوف فلا تفضحون لو توتي براسي وانا ميواني منه حي من مبن شرمزار مكانو ابرم مبن واتقوا الله ولا تخزون لخدا بترسنو الرسوام مكن لشروال بيسي كل بدن قالوا أولم ننهك عن العالمين شروال بيسو نا بختكان وتيان آيان ري گري أوما لينكرديد كحقيق نبيتو برگري لكزنكيت قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلي لوذوتی آوآن آفرتانی شار همو وقتی منن اگر دتان وید آوانتان لیمار دکم تا آرزی خوتان لریگید رستی خوی وا انجام بدن اگر آمادن لعمرک این نهم لفی سکرسیم یعماهون. ای محمد سوین بجیانی تو آوان لسر خوشی دا بو گناه لسر گردانیدا فأخذتهم الصيحة مشرقين جاهر لبرا بياندا دنگ سامناك كوبو ملرزيغي خيبية فجعلنا عاليها سافلها وامضرنا عليهم حجارة من سجيل انجا شارك من جير جور کردو بردباران مان كردن. إن... في ذلك لايات للمتوسمين وانها لدى مقيم بغما آلو بصر هاته بلغه نشان ازور هيبو كسانك كاقاندو عموش غاري ورغرن بغما ويرانا دكويت ساره شي بردوامي عمي كاروانتيانو نشاني اي خدايا لبي تا خل شي إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين براستي لو بسرحات داب بلغو نشانه يشيرون واشكرادر دكويد بو إيمان داران كهيزو دسالاتي پر وردگاريان بيس نورو لكاتي لبارد ديخات كارو شارو ديهاتي خدان ناسانو بيارروشتان كاولدكات دانشتواني باخسو باخو باخاتكانيش وكو قومي لود استم كاربون فالتقنا منهم وان هما ذا بايمان مبين اي متولمان سند هر دش ويناركه باشكرات يارن چيمان بسر هناو ولا قد كذب أصحاب الحجر المرسلين سوين بخدا دانشوانی حجراش برایان به برنامهای پیغمبران نکرد. حجر شیانه کل دوانت تبوکو مدنده قومی ثمود تی داجیا. و آتينا فكانوا عنها معرضين. اما نشانو بالگکانی خوانمان پیبشین کتي اوان جويان پي نداو پشتيان تيکرد. ينحتون من الجبال بيوت آمين. كان دا خانو دا دا بردسر. فأخذتهم الصيحة مصبحين. لبر فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أو كانوا كردويك ديان كرد فريان فريا نكوت. لا تولي خداي نيباراستن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل إما أسمان كانوا زبي وهرشيل نواني عن دايت دروسمان نكرد وبوما بس حق راستين أبجد هتشتاع لدروسكرا وان بي هیچ تیگ بی آمان جنیه براسی روش قیامتیش بر روی او هر دید. تو ای پیغمبر ای ایمان دار بشی وازی چی دوان و پوشی بکو لی برده بل رفتاری نادرستی نفامان. این الخلاق العليم براسی پروردگاری تو هر خوی بدیهن و شعرزاو زاناو زانا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سوين بيد حود من پیداوید كبريتيا لسورة فاتحة هروها ولا تحزن عليهم وخف جناحك للمؤمنين. جاءتنا كيد كانت ببريتاو كسانيك لهند يجناز نعمتي دنيا بهرا ورمان كردون خفت مخوليان كات يقدبيني شواني حقنا كون بالي بزين نبيبك بوإيمان داران واتخوشت بيونه بسوز ببويان. وقل إني أنا نذير المبين من بيدرخ روايتي اشكرا وديارم اگر سركشيب كن سرنجامي سامناك تا وريتانا كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم هر وقتي اسماني ماند بزاند سر بشبشكران كما بسجولك وكاورا باور به هندی چی دکانو هندی چی ناكن یا خود باشی چی زوريان دستگاري کردوه آواناي رايان جورا جورا بهندی چی باوريان هيو هندی چی ناتيتميشيانوا یا خود هندی چی پير روي دکانو هندی چی پير روي ناكن؟ سوين با پرواز بيرسيار دكين كانوا يعملون لو كانوا كردواني كدا كرد بما تؤمر واعرض عن المشركين وا اي محمد بدو نكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ يَمَتُودا باريزن للشر بيلاني قالتا تشيو قالتا جهران يجعلون مع الله آخر فسوف يعلمون اواني لا الخداي غوردا تربر يارددن جال اينددا هم روسي تشيان وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنك يضيق صَدْرُكَ بما يقولون. سوين بخدا، امتشاك دازانين كبراستي دليتو تنگ دبيت بوغفتارنا بجيئي، كخدا نناسان ديلين فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين جا لهمو كاتيك دا، دلتنجدا. تسبحاته سباس واستاي شي پروردگارت بکو لریزی سجده براندا با و عبد ربک حتا یاتیکن یقین بر دوامیش بپرستا حتا مردن یخط پی دگری او کات ایتر به یک جار ی روزگارت دبد ل همونا خوش یکان